وقت الشرور والظلم السماء بيدوب تشو في روحة مرسومة فنان ما في وقت الشرور والظلم السماء بيدوب تشو في روحة مرسومة فنان ما هو راسم شمس طلّع بلون ذهبي جميل ونور وسط السحاب يضوي زي وملوش مسير راسم شمس طلع بلون ذهبي جميل ونور وسط السحاب يضوي زي وملوش مسير عظيمة يا صنعتها بحكمة الغروب ونجوم استنية اللي ليجي عالكون وتنور هي في وقت الغروب ونجوم استنية اللي ليجي عالكون بتعلن مجد الله بمهابة وحكمه إلهيّ السماء الله